يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسَ يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَذِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْبَى ذَٰلِكَ خَيْرٍ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَ Oh,